وَقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاهِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْهَا ذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ